والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضع آل لنام فيها فاكهة والنخل ذات لكمام والحب ذو العصف والريحان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 وله الجوار المنشآت في البحر كالعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام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 سنفرغ لكم ايها الثقلان فباي اله ربكما تكذبان يا معشر الجن والانس ان استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يغسل عليكم شواز من نار ونحاس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 يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيْمَاهُمْ فَيُخَذُ بِالنَّوَاصِي وَلَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمِنَانِ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 وَمِنْ دُونِهِ مَا جَنَّتَنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدَهَّمَّتَنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَظَّغَتَانِ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 بأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكلام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبا خافضة الرافعة نذار رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا فكانت بثا وكنتم ازواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمن والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من لولين وقليل من لاخرين على صرر موضون على موضونة متكيين عليها متقابلين.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 وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما باليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكه وفاكهه كثيره لا مقطوعه ولا ممنوعه وفرش مرفوعه انا ان إن شاء فجعلناهن ابكارا فجعلناهن اذكارا عربنت رابا لاصحاب اليمين ثله من الاولين وثله من الاخرين واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال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 وَكَانُوا يَقُولُونَ أَيْذَى مِثْنَاهُ كُنَّا تُرَابَ وَعِظَامٌ نَّا لَمَبْعُوثُنَ أَوَأَبَاؤُنَ لَوْ وَلُنَ قُلِنَّ لَوَالِينَ وَلَا خَرِينَ لَمَجْمُوعُنَ إلَى مِقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ثم إنكم أيها الظالون المكذبون لا آكلون من شجر من زقون لا آكلون من شجر من زقون فمن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 أفرايتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون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 أفرايتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتم من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون افَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ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 أنكم تكذبون، فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم، ولكن لا تبصرون. ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين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 اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلوا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله وأجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعنورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشركم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم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 قالوا بلا ولكنكم فتنتموا انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني وغرتكم الاماني يحتاج امر الله وغركم بالله الغرور فَالْيَوْمَ لَا يُوْخَذُ مِنْكُمْ فِدِيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِيسَ الْمَصِيرُ أَلَمْ يَانِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ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 والذين آمنوا بالله ورسلي أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم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 اعلموا أنما الحياة الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد وتكاثر في والأولاد كمثل غيث اعجب الكفار نبات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 وجنة عرضها كعرض السماء ول الأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يوته ما يشاء والله ذو الفضل العظيم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 وَلْيَعْلَمِ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ مَن نُبُوَّأَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّينَا عَلَى أَثَالِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّينَا بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَقَفَّينَا بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَأَتَيْنَاهُ لِلْجِيلِ وَجَعَلنا فِي قُلوبِ الَّذينَ اتَّبَعوُا رَفعَةً وَرَحمَةً وَرَهبانيَةً يبتدِعوها وَرَهبانيَةً يبتدِعوها ما كتبناها عَلَيهِم إِلا ابْتِغاءَ رِضوانِ الله فَمَا رَعَوُها حَقَّ رِعايَتِها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُوتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ يُوتِكُم كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ لِيَا لَا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ